تحذير اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله ثابت في القرآن والأحاديث الثابتة ولا يحتاج في إثبات فضله إلى ذكر ما فيه كذب وغلو ثم إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، بل هو من كبائر الذنوب كما روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن المفاسد التي انتشرت وأقبل على قراءتها كثير من العامة بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي وحشيت بالأحاديث المكذوبة والأخبار المعلولة والغلو المذموم والكذب على الدين وتجسيم الله تعالى وتشبيهه بخلقه فيحرم رواية تلك الأكاذيب من غير تبيين أمرها أنها مكذوبة ويجب التحذير منها ومن أشهر هذه الكتب المتسوسة الكتاب المسمى مولد العروس وفيه والعياذ بالله أن الله تعالى قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا وفي هذه العبارة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 وحكم من يعتقد أن محمدا أو غيره جزء من الله تعالى التكفير قطعا قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا وهذا الكتاب ليس من تأليف ابن الجوزي رحمه الله بل هو منسوب إليه زورا وبهتانا وما في كتب ابن الجوزي من تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين ونفي التجسيم والجزئية عن الله تعالى مخالف لما في هذا الكتاب المفترى بل إن ركاكة ألفاظه وضعف تركيب عباراته ما دل على أنه ليس من تأليف ابن الجوزي المحدث الفقيه المفسر الذي أعطي باعا قويا في الوعظ والإرشاد فكان إذا تكلم حرك القلوب حتى إنه أسلم على يده مئة ألف أو يزيد وذلك بسبب قوة وعظه ولم ينسب إليه هذا الكتاب إلا المستشرق بروكلمن تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق لا للعرش الأعظم ولا لكل العالم هو خالقنا هو بارئنا هو خالقنا هو بارئنا وهو المستغني عنا في الأزل لم تكن الأرض ولم تكن السموات أيضا لم يكن الضوء ولم تكن الظلمات في الأزل لم تكن الأرض ولم تكن السماوات أيضا لم يكن الضوء ولم تكن الظلمات بل كان الله وحده فهو الأزلي وحده بل كان الله وحده فهو الأزلي وحده من غير مكان كان وهو الآن كما كان من غير مكان من غير زمان من غير مكان من غير زمان فهما فهما مخلوقان تعالى الله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 هو خالقنا هو بارئنا وهو المستغني عنا من يملك عقلا سليما يدرك أن البناء لا بد له من بان بناه كما يشاء من يملك عقلا سليما يدرك أن البناء لا بد له من بان بناه كما يشاء، وكذلك كل كتاب لا بد له من كاتب، وكذلك كل كتاب لا بد له من كاتب، فالحق بأن العالم. لابد له من خالق وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله ربي رب العالمين تعالى الله الملك الحق عن اي يحتاج لهذا الخلق تعالى الله الملك الحق عن اي يحتاج لهذا الخلق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 وحده يتصف بها تليق به سبحانه هو موصوف بها لله صفات كمال وحده يتصف بها تليق به سبحانه هو موصوف بها وصفات الخالق ازلية وكذلك كلها أبدية وصفات الخالق ازلية وكذلك كلها ابدية لا يفنى لا يتطور هو باق لا يتغير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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي صحيح البخاري من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آية الكرسي إنها سيدة آي القرآن وذلك لمحتوى عليه من المعاني العظيمة التي فيها توحيد الله تبارك وتعالى وإثبات علم الله المحيط بكل شيء وأنه لا أحد سواه يحيط بكل شيء علما وإثبات أن الله تعالى لا يعتريه عجز ولا سنة أي نعاس ولا نوم وقد سئل بعض العارفين عن الخالق فقال للسائل إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء وإن سألت عن صفاته فهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإن سألت عن اسمه فهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وإن سألت عن فعله فكل يوم هو في شأن أي أن الله يغير أحوال العباد بمشيئته الأزلية التي لا تتغير فما هي هذه المعاني العظيمة التي تحويها آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي أنه لا شيء يستحق العبادة سوى الله والعبادة هنا هي نهاية التذلل لله أو بعبارة أخرى غاية الخشوع والخضوع لله تعالى يقول ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا أنا فاعبدون ووجود العالم دليل على وجود الله فإنك إذا تأملت هذا العالم ببصرك لوجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد فالسماء مرفوعة كالسقف والارض مبسوطة كالبساط والنجوم منضوضة كالمصابيح وصنوف الدواب مسخرة للراكب مستعملة في المرافق الحي القيوم وصف الله نفسه بأنه حي وحياة الله أزلية لا بداية لها وأبدية لا نهاية لها ليست حياة مركبة من روح ودم وجسد حياة الله ليست كحياة المخلوقات ووصف نفسه بأنه قيوم أي أنه مستغن عن كل شيء وكل شيء يحتاج إليه فالله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العصات وكفر الكافرين فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها ولن يضر الله شيء وما الله بظلام للعبيد قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فهذه العوالم بما فيها من ملائكة وإنس وجن لا تستغني عن الله طرفة عين وليس معنى القيوم كما يظن بعض الجاهلين أن الله قائم فينا يحل في الأجساد تنزه الله عما يقول الكافرون لا تأخذه سنة ولا نوم أي لا يصيبه نعاس ولا نوم لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال فالذي يوصف بالنعاس والنوم يوصف بالتعب والمرض والموت ومن كان كذلك لا يكون خالقا بل يكون مخلوقا له ما في السماوات وما في الأرض أي أن الله مالك كل ما في السماوات والأرض من ذوي العقول كالملائكة والإنس والجن وغير ذوي العقول كالبهائم والجمادات فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك هو المالك الحقيقي لكل هذا العالم وهو الحاكم المطلق والامر الناهي الذي لا آمر له ولا ناهي له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه أبو داود وغيره أما الكفار فلا يشفع لهم أحد بدلالة قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي لا يشفع الشفعاء إلا لمن مات على الإيمان يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي أن أهل السماوات الملائكة وأهل الأرض جميعهم من إنس وجن لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم ومعنى قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي هو جرم عظيم خلقه الله تعالى وهو تحت العرش بمثابة ما يضع راكب السرير قدمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة والفلات هي الأرض البرية أي أن السماوات السبعة بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض برية والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض برية ولا يؤوده حفظهما أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض لأن كل الأشياء هينة على الله فكما أن خلق الذرة هين على الله فخلق السماوات السبع والكرسي والعرش هين على الله لا يصعب على الله شيء ولا يصيبه تعب وفي ذلك تكذيب لليهود الذين قالوا إن الله تعب بعد خلق السماوات والأرض واستلقى ليستريح يوم السبت والعياذ بالله تعالى فرد الله عليهم في القرآن بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي وما مسنا من تعب وهو العلي العظيم أي أن الله عالي القدر وليس المقصود علو المكان لأن الله تعالى منزه عن الجهة والمكان بل المقصود أنه أعلى من كل شيء قدر وأقوى من كل قوي وأقدر من كل قادر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل آية الكرسي أنه قال يوما لأحد الصحابة يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنأك العلم أبا المنذر والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم